قيم اليوم ذربا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ما كفينا فيه أبدا ويومذر الذين قالوا تخذ الله ولدا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 فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالْيَتَامَى يَتَطَّفْ وَالْيَتَامَى وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ عَلَيْكُمْ يَبْغُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا ولن تفلحوا إذا أبدا، وكذلك أعذرنا عليهم يعلموا أن وعد الله حق وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا ريب فِيهَا وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم.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 إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وَإِن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 ويلبسون ثيابا خضرا من سدس واستبرق متكيين فيها متكيين فيها على الأورايك مع مثواب وحسن مرتفقا وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلِينِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِتَالْجَنَّتَيْنِ أَتَتْكُ لَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا فجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، وأعز نفرا.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 يتين خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ما أورا فلن تستطيع له طلبا وأحيق بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قوية وهي قوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربّي أحدا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 وَالضِّيْبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَقْتَلَطْ بِهِ فَأَقْتَلَطْ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِيْمًا تَذْهُو الْرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قُتَدِرًا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 إلا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتخذونه وزرئته أولياء من دوني وهم لكم عدو بأس الظالمين بدلا ما أشهتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم يقولون آدوا شركا الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مباقاة ورأى المجرمون أن رفضن أنهم مواقعها ولم يجدوا ولم يجدوا عنها مصريفا.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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوَتَهُمَا فَتَقَذَّ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبَاءَ فَلَمَّا جَاءَ وَزَعَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غُدَاءً أَنَا لَقَدْ لَقِينَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَاءَ قال أرأيت إذ أتينا إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت وما وَمَا أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً قال ذلك ما كنا نبغفر تدا على آثارهما قصصاً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 فأردت أن أعبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا فخشينا أي يرهقهما طغيان وكفرا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 وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أي يبلغ أشدهما ويستخرجك زهما ويستخرجك زهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تؤيل ما لم تستع عليه صدرا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 124. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا 125. قل هل لنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فحبيقت أعمالهم فحبيقت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا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 عالدين فيها لا يبغون عنها حولا ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر